صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على Allahumme bærek ala Muhammed og alæ al Muhammed kama bærekte alæ Ibrahim og alæ حَميدُ مج الله إِ أَفْتَتِ حُ الثَّن بحَدك وَأَنتَ مُسَّدُ للصَّوِ بمَك وَأَقَنتُ أنكَ أَتَ في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعالمين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 لك بنعمتك علي وابوب بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اذن فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عفرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهمو قَدْ كَشَفْتَهَا وَعَثْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا وَحَلْقَةِ بَلَاءٍ إن قَدْ فَكَكْتَهَا الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر كبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها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 Ma ha haget inbi ileyhi عظيم Og gynæk av han hukadeen Og han har en mye kæthyr Og han er sæhler ysæer Allahumma وَصَفحَكَ كَانَ ذُلْمِي وَسَتْرُكَ عَلَى قَبِيحِ عَمَلِي وَحِلْمُكَ عَنْ كَثِيرِ جُرْمِي عَلَى مَا كَانَ مِنْ خَطَئِي وَعَمْدِي اطْمَعَنِي فِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ الَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ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 اعتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم من منك علي يا رب إنك فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد علي بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجر الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح مالك يوم الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال وَالْفَضْلِ والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاقده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء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 ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوك ويستخلف اخرين الحمد لله قاسم الجبارين للطالمين صريخ المستصرخ موضع حاجات الطالب معتمد المؤمنين الحمد لله الذي خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي أدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء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 أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك يا الله اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهل وتذل بها النفاق والشرك وأهله وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنْ الدّوَّاتِ إِلَى طَاعَتِكَ وَالْقُدَّةِ إِلَى سَبِيلِكَ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ مَا أَرْفَتَنَا الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم إنا نشكو إليك كثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ وَأَعِنَّا عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُ وبضُرٍ تُكْشِفُ وَنَصْرٍ تُعِزُّ وَسُلْطَانٍ حَقٍ تُظْهِرُ وَرَحْمَةٍ مِنْكَ تُجَلِّلُنَا وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي علين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المصلدين كأنهم لؤلؤ مكنون ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء مسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا وَمِنْ ثابِ النَّ وَسَروبِي للِقَطِرونِ فَلةُ بِسنَّ وَمِن كُِّسُ إِنْ يَ أَرحَمَ الرَّحِ مِينَ فَنَجنَا اللهَّهُم يَ مَنْ يَمِكُ وهو على كل شيء قدير يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تكن الضمائر وهو اللطيف الخبير اللهم اجعلنا ممن نوا فعمل ولا تجعلنا ممن شقي فكسل ولا ممن هو على غير عمل يتكل اللهم صحح أبداننا من العلل وأعنا على ما افترضت علينا من العمل حتى ينقضي عنا شهر رمضان وقد أدينا مفروضك فيه علينا اللهم أعنا على صيامه ووفقنا لقيامه ونشطنا فيه للصلاة ولا تحجبنا من القرام وَسَهِّلْ لَنَا فِي إِتَاءِ الزَّكَاةِ اللَّهُمَّ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا وَصَبًّا وَلَا تَعَبًا وَلَا سَقَمًا وَلَا عَطَبًا اللهم ارزقنا الإفطار من رزقك الحلال اللهم سهل لنا فيه ما قسمته من رزقك ويسر ما قدرته من أمرك واجعله حلالا طيبا نقياً من الآثام خالصاً من الآثار والأجرام اللهم لا تطعمنا إلا طيباً غير خبيث ولا حرام وَجْعَلِ الرِّزْقَ لَنَا حَلَالًا يَشُودُ دَنَسٌ عَلَى أَسْقَمٍ يَا مَنْ عِلْمُهُ فضلاً على عباده بالإحسان يا من هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم خبير ألهمنا ذكرك وجنبنا عسرك وأنلنا يسرك واهدنا للرشاد ووفقنا للسداد وعصمنا من البلايا صُنَّا مِن الأَوْزَارِ وَالخَطَايَا يَا مَنْ لا يَغْفِرُ ظُلْمَ الذُّنُوبِ بِغَيْرِ وَلا يَكْشِفُ السُّوءَ إِلا هُوَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ويا أكرم الأكرمين صل على محمد وآله الطيبين وجعل صيامنا مقبولا وجعل صيامنا مقبولا وبالبر والتقوى موصولا وكذلك فاجعل سعينا مشكورا وقيامنا مبرورا وقرآننا مرفوعا ودعاءنا مسموعا واهدنا للحسنى وجنبنا العسرى ويسرنا لليسرى وأعل لنا الدرجات وضاعف لنا الحسنات وقبل منا الصوم والصلاة واسمع منا الدعوات واسمع من الدعوات واسمع من الدعوات واغفر لنا الخطيات لا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا الضالين حتى ينقضي شهر رمضان عنا وقد قبلت فيه صيامنا وقيامنا وزكيت فيه اعمالنا وغفرت فيه ذنوبنا وأجزلت فيه من كل خير نصيبنا فإنك الإله المجيب والرب القريب وأنت بكل شيء محيط اللهم ماذا شهر رمضان الذي انزلت فيه القران هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان وهذا شهر الصيام وهذا شهر الصيام وهذا شهر القيام وهذا شهر الإنابة وهذا شهر التوبة وهذا شهر المغفرة والرحمة وهذا شهر العدق من النار والفوز بالجنة وهذا شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر اللهم فصل على محمد وآله وأعني على صيامه وقيامه وسلمه لي فيه وأعني عليه بأفضل عونك ووفقني فيه لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك وأعظم لي فيه البركة وأحسن لي فيه العافية وأصح فيه بدني وأوسع لي فيه رزقي واكفني فيه ما أهمني واستجب فيه دعائي وبلغني فيه رجائي اللهم صل على محمد وآله وأذهب عني فيه النعاس والكسل والسآمة والفترة والقسوة والغفلة والغرة وجن ابن في ه العلل والاسقام والهموم والاحزان والاراض ضال امر والخطايا والذنوب واصرف عني فيه السوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء انك سميع الدعاء يا على وأعذني فيه من الشيطان الرجيب وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميعه أنت ربي وأنا عبدك وأحق من سأل العبد ربه ولم يسأل العباد مثلك كرما وجودا يا موضع شكوى السائلين ويا منتهى حاجة الراغبين ويا غياث المستغيثين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا مجيب دعوة ويا ملجأ الهاربين ويا صريخ المستصرخين ويا رب المستضعفين كَرُبٌ بِالمَكْرُوبِ ذنوبي وعيوبي وإساءتي وظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وارزقني من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها غيرك واعف عنك واغفر لي كل ما سلف من ذنوبي وعصمني فيما بقي من عمري واستر علي على والدي وولدي وإخوتي وأخواتي وأهلي وقرابتي ومن كان مني بسبيل من المؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة فإن ذلك كله بيدك وأنت واسع المغفرة فلا تطيبني يا سيد ولا ترد دعائي ولا يدي إلى نحري حتى تفعل ذلك بي وتستجيب لي جميع ما سألتك وتزيدني من فضلك فإنك على كل شيء قدير ونحن إليك راغبون اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماط في حكمك عدل في قضاءك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 انت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا وهممنا اللهم ما ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات og de og alle rate fra hamifeske mennesker og de og Kristianne og de og de غَسِلْهُمْ مِنْ خَطَايَاهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ بِرَحْمَتِكَ يَا ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في ربتي أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيم Faghfir لي خطيئتي يا أرحم الراحم اللهم صل على محمد وآل واسمع صوتي وأجب دعوتي وتجاوز عن خطيئتي واصفح عن ظلمي وأنجح طلبتي وقض حاجتي وأنجز لي ما وعدتني وأقل عثرتي واغفر ذنوبي واعف عن جرمي وأقبل علي ولا تعرض عني وارحمني ولا تعذبني وعافني ولا تبتليني وارزقني من الرزق أطيبه وأوسعه ولا تحرم يا رب وَقُضِ عَنِّي دَيْلِي وَضَعَ عَنِّي وَلَا تُحَمِّلْنِي مَا لَا طَاقَةَ لِي بِهِ يَا مَوْلَيَ وَأَدْخِلْنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَأَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوْرٍ for salallahu alayhi wa sallam wa barak ala seydina Muhammed Wa ala alihi wa azwajihi الشيطان الرجيم bismillahirrahmanirrahim inna allahe wamelaiketa hu yusallun ala nabiy yaa ayyuhal lezien aamanu sallu av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 barik alahumammad wa ala ali muhammad kama barakta ala idrihim wa ala ali idrihim innaka الحمد لله رب العالم